Thank you. كيف السائل يا من هوى وعسره ودلني كيف السبيل إلى وصالك تدلني أنت الذي حلفتني وحلفتني وحلفت أنك لا تكون فخدتني I love the. ر interactions طرف آن سان أبو حالك